بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قد قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإن سَأَنَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْفَرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّ لَمَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يُوَمَ إِذِ